خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُنٌّ يَجْرِي لِأَجَنٍ مُسَمَّا أَلَاهُ وَالْعَزِيزُ الْغَفَّارِ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 داري ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنابوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذي يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ عَذَابٍ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ رَفْعٌ مِنْ فَوْقِهَا وَرَفْعٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ الله لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ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 أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوَ العذابِ أَوَمَنْ القيامةِ وَقِيلَ لِالظالمينَ ذُوقوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ العذابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرونَ فَأَذَاقهُ اللَّهُ خَزْيًا فِنْ حَيَاتِ الدُّنْياِ وَلَعذابُ الْآخِرَةِ أكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ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 أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرامة فأكون من المحسنين بلا قد جاءت كآيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 وسيقى الذين كفروا الى جهنم مزمرًا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم